لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن, ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حبيب للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر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 وَلاَا يَحِلُّ لَُ أََك تُمَّماَا خَلَقَ اللهَّهُ فِي أَضْحَامِنَّ إِن كَُّ يُؤْمِن إنِن كَُّ يُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوومِآخِد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 إِلَّا إِنْ يَخَافُوا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن قلقها فلا جناح عليهما أي يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَجِّنُهَا بِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ